Ah, ah. انتو يا حبايب معانا من حلكم ينور عيدانا كل عام اجتمع فيه نتبادل سوى لفضلانا والنساء يمتوا فينا بعطر الخزان والنساء يمتوا بعطر الخزان كل ما لمح خلانا ننسى بق خطانا <تصفيق> نستهل اللقى الغالي بعذب الكلام الله <تصفيق> الشودي على البانه تعيد هوانا والسمر ودك لا حطف وانسجام والسمر ودك لا Tofau en يا شد الفول يعجبنا حضورك مسانا والضحى والأصيل الشاعر يا سلام يا سلام والتهاني قوى فيها في لقانا بالقلوب السموحة والوجوه الكرام بالقلوب السموحة الكرام عيدنا يا الكرام انتوا يا حبايب معانا من حلاكم هنا و كل عالم اجتمع في نتبادل سوا الضحانه والنسائم توقفنا بعطر الخزان quan ne انت شلوان والكادي تصدر شذانا والشذا حمل الناس مهرقيق السلام واسعد الله نوايف ضلالتهم سمانا خضر الأفعال بيضا الوجه سمر الخيام خضر الأفعال الوجه سمر القيام عيدنا بي يا حبايب معنا من حلكم ينور عيدنا كل عام اجتمع فيه لتبادل سوال اخضرانا والنساء يمتوا فينا عطر الخزان والنساء انتوا في لا بعطر الخزان اوراق العيد وازهر حب عماد خان واثمر العيد طعال النبي والتزام الله داعي الخير بالوحي المنزل هدانا الفصلو على المختار مسك الختام الفصلو على المختار مسك الختام